يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط وأنتم لا تشعرون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 فَتَبَيَّنوا فَتَبَيَّنُ أَ تُصبوا قَوْم بِجَهلَةِ فَتُصِح على مَا فَعَلتُم النَّادِمِين وَلَموا أَ فيِيكُ رَسول الله لَ يُطِيعكُم في كثيرٍ مِنَ الأأَمْرِلَعَِتُم وَلكَِّ اللهَّه حَببَ إلَكُمإمَانَ وَزََّنهُ فِي قُوبِكُمْ وَزََّّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, قلوبكم وَكََّّهَ إلَكُمقُفْرَ وَفُسوقَ وَْعفْصان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما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 ياَا أَهَن الن سءَّا خَلَقنَكُم مِ زَكَر وَُ س وَجَعلنكُم شُعوبَ وَقَضَ إلَ للتَرَقُ إنِهَك وَمَكُمْ زََّه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 كُنْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ الله